يعرف. باب همز الوصل وابدأ بهمز همز الوصل من فعل بيضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وافي لسماء غير اللام كسرها وافي ابن ما عبنات امريء واثنين وامرآت واسم ما عثنان